وَدُّو لَوْ تَدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيٍّ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 وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يكذبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِّمَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكهوم لولا تداركه نعمة من ربه لن بذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإي يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمع الذكر ويقولون